بسم الله الرحمن الرحيم. الآثام. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمننا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين مِعَ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَ الْكَافِرِينَ أم حسب الذين يعملون السيئات أي يسبقون ساء أما يحكمون من كان يرجول قرة الله فإن أجل الله لا أت فإن أجل الله لا ت وهو السميع العليم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 ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين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 ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبت فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجينا هو أصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوا ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون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 يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَانظُرْ كَيْفَ بَدأَ الْقَلَقُ مَا اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ ان لا اله الا هو ولينا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 وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يتصر بعضكم ببعض ويالعن بعضكم بعضه وما أقوم الناس وما لكم من الناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَتِهِ النُّبُوَةَ وَالْكِتَابَ وَأَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ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 فكذبوه فأخذتهم روجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادوا وثمود وقد تبين لكم مما ساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيب وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين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 وَأُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إلا الذين غلَّمُوا منهم وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إلَيْنَا وَأُنْزِلَ إلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَذِينَ آتَينَا هُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتنو من قبله من كتاب ولا تخفه بيمينك إذا لو تاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات بربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون كفى بالله بيني وبينكم شهدين يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولو لا أجن مسمى لجاؤهم العذاب ولا يحث أنهم بوتة وهم لا يشعون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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجني من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دار لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولن الله فأنا يوفقون.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 أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم بمن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مسوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين